الدينية في ظل هذا النتن الإعلامي مع الأسف الذي بدأ يبث ويظهر عواره في كثير من البرامج والقنوات الفضائية فأنا كل حقيقة من يشاهد البرامج الإسلامية والبرامج الخيرية والدينية والمحافظة عموما والتربوية التي تطور الذات وتنفع الإنسان هذا حق له علينا أن ندعو الله تعالى له أنا أرحب بكم من كل قلبي ترحيبة كبيرة وأرحب أيضا بالشباب الذين معي وأشعر أيضا بنوع من الامتنان لهم جزاهم الله خير بمشاركتهم معنا ونحن عادة حقيقة نحرص على أن يكون المشاركون من الشباب هم من المثقفين يعني والذين يتميزون بقدرات فان شاء الله تعالى أن شبابنا هم من هذا النوع الذين إن شاء الله تستفيدون مما يطرحون من طرح اليوم يا شباب لن أتكلم عن صحابية برزت في العبادة أو برزت في العلم أو برزت في الجهاد اليوم سأتكلم عن دكتورة من الصحابيات هذه الصحابية اشتهرت بالطب وكانت تعالج الناس حتى أنها معروفة أنها طبيبة يعني هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس هذه الصحابية دخل النبي عليه الصلاة والسلام شمس يوما شمس على حفصة وكان صلى الله عليه وسلم قد أخبر حفصة بحديث بكلام فأخبرت به أحيانا الزوج يخبر زوجته بشيء فربما أن الزوجة تحدثت بهذا الكلام فيغضب الزوج يقول لماذا تخبرين وأنا قلت لا تخبري أحدا وتخبرين أيضا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه عليها ليش تخبرين بما أخبرتك به والسودعتك سرا فدخل عليه الصلاة والسلام يوما على حفصة فرأى عندها الشفاء بنت عبد الله هذه الصحابية فقال صلى الله عليه وسلم من هذه قالوا هذه الشفاء بنت عبد الله فقال صلى الله عليه وسلم لها يا شفاء لاحظ يا شفاء أفلا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة رقية النملة ما هي العرب كان عندهم رقى في الجاهلية مشهورة منها أنهم إذا قرصت أحدهم نملة كان يقرب القرصة إلى فيه ثم يقول العروس تحتفل وتختضب وتكتحل وكل شيء تفتعل غير أن لا تعصي الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول علميها خليها تكرر هالكلام لا تعصي الرجل العروس تحتفل وتختضب يعني الحناء وتكتحل وكل شيء تفتعل كل شيء تفعله العروس غير أن لا تعصي الرجل فكانت طبعا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه حفصه إلى أن لا تتكلم بما أخبرك به مع النساء الأخريات حتى ما تعمل لي مشاكل لكن كانت الشفاء رضي الله تعالى عنها مشهورة بالرقية وتعرف ترقي وهو نوع من الطب عموما الرقية الشرعية هو نوع من الطب لذلك بعض الأطباء النفسيين ربما يأتي إليه المريض ولا يعطيه دواء يأكله إنما يجلس معه جلسات إيش؟ نفسية يجلس معه كل مرة لمدة ساعة ساعتين يتكلم معه ثم يشفى بعد فترة بعد ست سبع جلسات يشفى ولم يعطيه, يعطيه دواءا يأكله شيئا حسيا إنما هي أشياء نفسية تناقشة معه حولها فالرقية الشرعية لا تبعد عن ذلك هو كلام النافع من كلام الله عز وجل من كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو يعني أدعية شرعية يستطيع الإنسان أن ينفع الناس بها بإذن الله تعالى مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فكان عندهم في الجاهلية رقى لذلك رقية النملة من ضمنها فكان عندهم في الجاهلية رقى فلما قالوا يا رسول الله يعني رقانا ما نأتي منها وما نذر عندنا رقى في الجاهلية نستعملها يجوز نستعملها في الإسلام أم لا فقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم تعالوا أخبروني بها وأقر قال لا هذه فيها منادات للجن هذه فيها كلمة اللات والعز هذه لا هذه دعاء عادي يا ربي يا ربي ما ليست مشكلة وكانوا عندهم في الجاهلية وكانوا يعتقدون أنها نافعة كما أن الرقف الإسلام إذا كانت بالكتاب والسنة تكون نافعة من ذلك ما رواه البخاري أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه سافر مرة مع بعض الصحابة فمروا بحي من أحياء العرب يعني حي لم يكونوا مسلمين الذين في هذا الحي كانوا كفارا لم ينتشر الإسلام بعد فلما مروا بهذا الحي أقبل الصحابة إلى هؤلاء فاستقروهم فلم يقروهم ما معنى هالكلام؟ طلب منهم يا شيخ القراءة عليهم لا ترى أبو فيصل أنا ما قلت استرقوهم قلت استقروهم قروا لهم لكن لم يعطوهم شيء لا قروا لهم لا هي مأخوذة من قراء الضيف ما هو قراء الضيف ها لا يقرى الضيف ما معنى يقرى الضيف؟ يرحب. <تصفيق> <تصفيق> قراء الضيف هو الطعام الذي يوضع للضيف. قراء الضيف مثل الآن ما حنا وضعنا لكم عصيرات وفاكهة وامور هذا قراء للضيف ها قراء للضيف مثل ما قال أحاديث ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان وجديبه. وما القرء للأضياف وما وما الحسن للأضياف أن يكثر القراء وما الخصب للأضياف أن يكثر القراء فيقول واحد وهو يمدح نفسه يقول ليس الكرم للضيف أنك تكثر القراء الضيافة ولكن وجه الأكرمين خصيبه يقول الكرم الحقيقي أنك تبتهج وترحب يا مرحبا ونحو ذلك أنت ماذا يفيدك أن يضع لك أطيب الطعام ويبدأ ينظر إليك هو حاقت يقول كل الله يجعل في سم فيه ايش تستفيد انت لما يقول لك الكلام المقصود انهم استقروهم يعني قالوا نحن ضيوف ما الزاد الذي معنا انتهى فأولئك القوم ما اقروهم ما اعطوهم ولا شيء صاروا بخلا وقالوا لا ما نعطيكم لا تمر ولا ماء ولا خبز ولا فذهب الصحابة وجلسوا في جانب فلدغ سيد القوم اصابته لدغة من عقرب او من ثعبان لدغ فأقبلوا إلى الصحابة هؤلاء الجالسين أقبل القوم إلى الصحابة قالوا إن سيد القوم لديغ أفيكم من راق فيكم أحد يرقي الرقية لأن كانوا يعتقدون في الرقى وبالتالي الشفاء بن عبد الله الطبيبة التي معنا كان عندها رقية قالوا أفيكم من راق قال أبو سعيد نعم أنا أرقي لكن والله لا أرقيه لكم إلا بقطيع من غنم أنتم بخلتم علينا بصحن تمر انطلع منكم بالغصب يا بخلا لا أرقيه إلا بقطيع من غنم قالوا قطيع من غنم قطيع من غنم تعال فأقبل وجلس عنده ورقاه أخذ يقرأ الفاتحة يكررها وينفث عليه ينفث عليه بريق يسير مما جرى فيه القرآن أثناء القراءة فلما قرأ عليه الفاتحة سبعا قفز ليس به بأس نعم فأخذوا المال القطيع وعادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكن أبا سعيد الخدري في نفسه شيء كيف قرآن وأخذ عليه يعني رقية فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله يعني نحن ذهبنا ولا أقرأنا ما أعطونا شيء يا رسول الله ف يعني أنا قلت أعطوني قطيع غنم ولا ما أقرأ عليه فهل يجوز فقال صلى الله عليه وسلم أن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله تعالى إلى آخر الحديث المقصود من هذا أن الشفاء رضي الله تعالى عنها كانت ترقي الناس وتنفعهم طبا نعم تفضل يا أبو مروان شيخ بعض الأشخاص اللي يصاب بمرض تلقى مثلا اعتماد الكلي على القراءة ويتجنب مثلا يقول لا والله أنا ما يريد رايح دكتور وراء وكذا فكل أهمها القراءة عكس أنه الأشخاص اللي بعض الأشخاص أيضا العكس تماما إنه لا والله يروحوا الدكتور وكذا ويقول أنا مالي مالت غلط والأشخاص اللي يجمع فأحسن تأفضل أحسن هو طبعا الطب ينقسم إلى قسمين هناك طب شرعي اللي هو القراءة الشرعية والقرآن نافع بإذن الله تعالى وهناك طب آخر اللي هو الطب الدنيوي العلمي المعروف هذا ولا بأس نجمع بين الأمرين إنسان أصيب بمرض الأولا شيء <تصفيق> الأولاء أنا في تصوري أن يبدأ بالدعاء طبعا ما في مانع وأنا ذاهب في السيارة للطبيب أنا أرقي نفسي لا يعني أنا أقول طيب أنا عندي مرض إذا أسبوع سأرقي نفسي رقية شرعية وثم في اليوم الثامن سأذهب إلى الطبيب لا الآن ارقي نفسك وأنت في الطريق للطبيب مع بعض إيه مع بعض ما ما المانع النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح يقول فليضع يده لما ذكر الألم الذي يصيبه قال فليضع يده على الذي يألم من جسده قلبي يدي رجلي إلى آخرة فليضع يده على الذي يألم من جسده وليقل بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعز الله وقدرته من شر ما أجد وأحذر بسم الله بس يقولها سبع مرات قال فإنه يذهب فما يمنع أني وأنا رايح للطبيب أني أضع يدي على الذي يألم من جسدي وأقول هذا الذكرى يعني ما المانع في هذا فلا ينبغي الاعتماد على أحد الشيئين نعم يا عمر فضل. أيضا يا الشيخ ما القصة اللي ذكرتها آه. أنه لا بأس طبعا من أخذ أجر على القراءة جميل أجر لأن بعض الآن الناس حينما يذهبون لأحد القراء يقول إذا كان القارئ لا يأخذ أو إذا كان قارئ يأخذ شيء فلا يذهب لي إليه قل لآخر الطرائف طبعا يعني. هو أخذ ال المال على الرقية الشرعية أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أخذه لسبب وهو أنهم قوم بخل ولا يستحقون من يخدمهم بين قوسين يعني وهم عندهم مال وعندهم كذا فابو سعيد أخذه لسبب أنهم هم أصلا قوم بخلوا وأيضا وغير مسلمين ولما جاءت الحاجة جئتم إلىنا وأنتم قبل قليل ما عندكم استعداد تعطونا أنا تمر فقال يعني مثل ما تعاملونا وعاملكم نحن رد الاعتبارنا إنا لكن لكن لا يمنع أيضا أن أن تأخذ الأجرة على القراءة شرعية يعني أنا لما أرقي أحد لأن هذا نوع من الطب ترى يا جماعة لما أرقي أحدا رقية شرعية يجوز إني آخذ المال وإن كان الأولاء عدم يعني الإشقاق على الناس في هذا قد يأتي أحيانا ناس ضعفاء ومساكين قد لا يجدون أحيانا يعني يعني شيئا يقدمونه فلا ينبغي حقيقة ال يعني ال على الناس في في مثل هذا مراعاة أحسنت مراعة أوضاع الناس في هذا أي جميل بعضهم يشترط أجر عالي وبعضهم يقول اللي يجي مي مشكلة حتى لو ما عندك لا تدفع أحسن بعضهم يشترط أجر عالي يعني توصل بالآلاف أحسن مقابل مثلا ماء ولا زيت أم أم طبعا ولا يشتريت أيضا يا جماعة الإنسان أن يذهب إلى متخصص في القراءة يعني أنا ممكن تذهب إلى مسجدكم ممكن أنت تقرأ على أمك أمك تقرأ عليك ما المانع القراءة حقيقتها دعاء والدعاء إذا كان من قلب محب وقلب صافي ما يمنع جماعها لعل الله عز وجل أن ينفع به أنا أريد أن لا ننتقل كثيرا إلى القراءة مدام أن كلامنا عن الطب وعن رقية الشفاء ابنت عبد الله لغيرها بالنسبة لما يتعلق بطب الآخرين تكلمنا سابقا عن دخول المرأة في الطب أو دخول المرأة في التمريض هل هو يؤيد أم لا يؤيد سأعيد شيئا يسيرا من هذا لضرورة في هذه الحلقة لكن بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله الله الرحمن الرحيم السلام عليكم لا يزال كلامنا أيها الأحبة الكرام والأخوات الفاضلات حول الشفاء بنت عبد الله بن عبد الشمس التي كانت مشتهرة بين الصحابة بالرقية الشرعية والطب كان عندها معلومات في الطب بالمناسبة عائشة رضي الله عنه كان عندها معلومات أيضا في الطب والعرب قديما ألفوا في الطب وكان لهم مقدرة عليه ولا يزال الحقيقة الأم تحتاج اليوم إلى أن تغطى في هذا المجال أطباء وطبيبات لذلك أنا أدعو حقيقة أخواتي يعني لا بأس بدراسة الطب والتمريض إذا كان منضبطا بالضوابط الشرعية يعني ما في اختلاط يعني نحن عندنا والله الحمد في المملكة الآن يعني كليات الطب كليات التمريض عفواً الخاصة بالشباب لوحدها وكليات التمريض الخاصة بالبنات لوحدها ونرجو الله تعالى إن شاء الله أن يكون أيضاً كليات الطب كليات الطب في الأصل أنها غير مختلطة لكن ربما بعض المواد أو بعض المواد أحياناً العملية يكون فيها شيء من الاختلاط ونسأل الله تعالى أن يعني يكون الأمر يعني معزولاً تماماً وأن نستغني عن الحاجة إلى غيرنا أحياناً من دول الكفر أن نأتيها ب يعني بمن هم يعني لا ليسوا على ديننا أن أقول تعالوا نسلمكم أرواحنا عالجونا يعني الأصل حقيقة القدرة على الاستغناء لذلك أنا أشد على أيدي الإخوة والأخوات الذين يدرسون في التمريض يدرسون في الطب ونحو ذلك لعل الله تعالى ينفع بهم أنا عم سلطان سم يا شيخ انتكرت في القصة اللي قبل من الصحابة اللي ذهبوا القرية ورفعوا سيد القوم اللي ذهب انتكرت أن القرية كانوا كافرين أحسنت أحسنت هل, أحسنت آه هل آه تجوز رقع الكافر أو هل هي ينافع أصلا جميل جميل هذا إيراد جيد هل لو قرأت أنت رقع الشرعية على غير مسلم هل ممكن يستفيد هذا الحديث يدل على ذلك يدل على استفادته إذا اعتقد هو أن قراءتك نافعة يعني سيد القوم لم يرسل إلى الصحابة يقول تعالوا اقرأوا علي إلا هو يعتقد أن هؤلاء عندهم شيء نافع ولا أعطاهم, ولا أعطاهم قطيع إلا لما رأى الاستفادة فالقراءة على غير مسلم جائزة إذا كانت بالرقية والكلام الشرعي يعني بعض الناس يكون ربما تزور مستشفى الواحد أصحابك ويكون أنا مرة حصلت لي زرت واحد من الإخوة في مستشفى العيون فكان عنده مشكلة في العين فنظرت فإذا بجانبه فلبيني غير مسلم يشتغل مهندس في شركة وعنده مشكلة في العين شاب فقلت إيش القضية قالوا هذا كان جالسا على مكتبه وفجأة أصابه عمى فجأة كذا من غير مقدمات وما العلاج استعاد شيئا يسيرا حتى إن المسكين قام سيذهب إلى الحمام كان يجعل يديه هكذا يتلمس الجدران و... فقلت طيب يا جماعة قد يكون يعني عمل من السحر عمل له لقد يكون هذه الأمور ما تدري يعني الطبيب يقول ما أدري إيش المشكلة عندك الشبكية مضبوطة القرنية مضبوطة العين كلها مضبوطة لا أدري إيش قضيتك فقلت سأقرأ عليه يا شباب قالوا يا شيخ المهم قبل أن أقرأ عليه خرج هو ذهب إلى الحمام أو إلى كذا ثم سبحان الله لم يتيسر القراءة عليه لكني ندمت وددت أني قرأت عليه في ذلك الوقت لعله ينتفع يا أخي يعني كما انتفع سيد القوم من أبي سعيد ويمكن يدخل في الإسلام إذا مم. تكلمنا مثل نعم يا أبو فيصل شيخ فيما معنا الحديث أنه خير الناس أنفعهم للناس أحسنت بعض الناس أحيانا يلجأ للغير في القراءة يعني إحنا قرأنا أنه في الأصل قراءة أن الإنسان يقرأ على نفسه أم فعله من غيره أحسن يعني من المفترض أن الرجل أو المرأة يقرأ على نفسه ويقرأ على أبناؤها وعلى أمه وعلى أبوه راح يكون يعني مهتم فيهم أكثر من الغير أحسنت أحسنت جميل يعني ودي إي أنا أحنا أشرنا إلى شيء من هذا قبل قليل وجيد أنك أثرت مرة أخرى أن القراءة هي في أصلها دعاء للآخر أنا لما أتي أقرأ على إنسان أقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر, يغادر سقم أنا الآن أدعو له في الحقيقة يعني أنا الآن بقراءتي عليه أنا أدعو له الله تعالى أن يشفيه بسم الله أرقيه أطلبوا شفاء فالقراءة في حقيقتها دعاء كلما صار القارئ أقرب نفسيا وحبيا إلى المقروع عليه كانت الفائدة أكثر فقراءة القرآن أيضا قراءة الإنسان على نفسه أيضا ما الذي يمنع قراءة أنا مثل ما ذكرت قبل قليل أنا لما أقرأ على نفسي بالآيات والأذكار الشرعية بلا شك أنه أنفع من أن أذهب إلى غير وقل بالله يا فلان أقرأ علي ولا لا نعم يا محمد سم في حديث المسلم لا يرقون ولا يسترقون آه جميل تقصد ما معناه هذا طبعا الحديث جاء لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب من أمته قالوا يا رسول الله صفهم لنا قالهم الذين لا يرقون ولا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون الحديث فعلا في ورد في صحيح مسلم بغير لفظ لا يرقون يعني إذا صفاتهم أنهم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية من الناس، لكنهم ممكن يرقون الآخرين. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رقى الآخرين، لكن لم يكن يقول رقوني، اقرأوا علي، اقرأوا علي. فالذي من صفات السبعين ألف الذين هم متوكلون ويدخلون الجنة هم الذين لا يسترقون، لا يطلبون الرقية، لا يكتون، لا يتطيرون، لا يتشائمون، وعلى ربهم يتوكلون أما من يعني يرقي الناس، فهذا بلا شك يا أخي إنه على أجر عظيم. يقول بن تيمي رحمه الله وهو يتكلم عن الرقية على الآخرين من المس والعين والسحر يقول وهذه من أعظم الجهاد لأنك تقاتل عدوا هو يراك وأنت لا تراه فالجن المس يراك وأنت لا تراه يقول فهذه من أعظم الجهاد والنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الرقى قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل من استطاع ينفع أخاه فليفعل نعم يا أبو مروان شيخ كثرة الرقية للمريض إنه من شيخ للشيخ يتنقل من شيخ للشيخ وكذا في ناس يقول إنه كأنك تزود جرعة للدواء للمريض فما تزود خلاص يكفي إنه شيخ وخلاص لا تذهب أكثر من شيخ يقرأ وكذا فما أدري يا شيخ طبعًا <تصفيق> <تصفيق> في زردة جرعة, جرعة زايدة لك. في الرقية ذكرتني ب بأحدهم الله يعفو عنه وأنا ما أدري يعني عن صدقها يعني لكن سئلت عنها سألني شخص عنها شخص يقرأ في ماء رقية شرعية والناس يشربون منه فكان كاتب كان قد كتب على هذا الماء على البلاستيك نفسه الجيك الإناء كتب عليه قراءة مركزة قبل أن تشرب خففها بالماء. وهم يعني أنا متوص يعني, يعني أنا متوص هذه قراءة فيها خشوع وانكسار وها وإخلاص فقبل لا تشرب أضف عليها ماء عادي. ما فيها أخيش قراءة مركزة وإيش جرعة زائدة قراءة هذا قرآن يا أخي يعني جرعة زائدة ما صحيح حقيقة أنا أعجب من الفهم عند بعض الناس إلا القرآن كله خير وبركة لكن أيضا لا ينبغي تتبع القراء الذي أشير إليه أن الإنسان يعتمد على قراءته على نفسه ليستفيد أما مسألة تتبع القراء هذه أمر منهي نعم يا عمر أيضا الشيخ القراءة هل هناك ضوابط معين لها, جميل. معين لها؟ جميل سؤال جيد يعني طبعا الذي كان مشتهر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم سواء الشفاء بنت عبد الله وهي يعني بطلت حلقتنا والتي هي مفتاح كلامنا حول القراءة لأن كانت ترقي النساء وأيضًا كانت تعلمهن الكتابة غير ذلك هو مهم حقيقة معرفة الرقية والقراءة ونحوه فهل هناك أشياء تقرأ على أمراض معينة أم لا تقرأ؟ يعني طبعا تعلمون أنتم أن الرقية هي في أصلها طب والطب يعرف بالتجربة عموما فإذا كان الإنسان مثلا مريضا بمرض معين هناك آيات ربما تخاطب هذا المرض مثال مثلا إنسان مصاب بالعين يعني العين يعني العين الحاسدة فتقرأ عليه الآيات التي وردت في العين في القرآن مثلا قال الله تعالى وَإِيَّ كَادُ الذين كفروا ليزلقونك بِأَبْصَارِهِمْ وسيبونك بالعين لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين برب الفلق. نعم قل عبد الرب الفلق قال في آخره مشر حاسد إذا حسد ومثل قول الله تعالى عن يعقوب وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ثم قال وما أغني عنكم من الله من شيء إلا حاجة في نفسي يعقوب قضاء الناس. نعم فمثل قول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله قد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناه ملكا عظيمة فكان يعني القراءة على الناس بالآيات التي تتوافق مع ما هو مصاب به ما في بس أو إنسان مصاب بمس أو إنسان عنده ضيق في صدره ما يدري إيش سببه قال لك يا أخي أنا مصاب بضيق والله يا أخي ما أدري اقرأ عليه آيات التي فيها ألم نشرح لك صدرك فمن يريد الله وإياديه يشرح صدره للإسلام مثلا ونحو ذلك من الآيات يعني ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة مثلا نعاسا يا شطائفة منكم ونحو ذلك يعني قراءة الآيات التي تكون فيها شيء من النفع بلا شك أنها طبعا هناك آيات عامة مثل قراءة مثلا الفاتحة النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه أبو سعيد الخدري وقد قرأ على ذاك الرجل الفاتحة قال صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية يعني هي فعلا رقية يا بسيء وما يدريك أنها رقية قراءة آية الكرسي أيضا نافعة قراءة على مرة مرة قراءة قوله الله وحد والفلك والناس ثلاث مرات كل واحدة أو سبعا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا سبعا ورقم السبعة له له معنى في الشريعة لذلك السماوات كم عددها والأراضون سبع, سبع, سبع والسبع المثاني التي هي ال الفاتحة نعم وخلق خلق الله تعالى أيضا في ستة أيام ستة أيام ستة أيام الطواف كم مرة سبعة. سبعة أيام السعي بين الصفة والمروة عفوا السبعة أيام نعم سبعة أشواط أشغلني لما قال خلق الله في سبعة أيام حرام عليك يا أخي ستة أيام السعي بين الصفة والمروة أيضا سبع مرات النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العجوة في الصباح قال من تصبح سبعة مرات عجوة لم يصب لم يضره سم ولا سحر إلى آخر فابن القيم ذكر في زاد المعاد خصائص الرقم سبعة والسبعين حتى في كلام الله تعالى يعني أنت استغفر لهم سبعين مرة لي يغفر الله له فذكر ابن القيم في صفحتين كاملتين الأشياء التي جاء فيها السبع فقال وعلى ذلك لو أنه حتى يعني أبو سعيد الخدري لما قرأ على ذاك الرجل قرأ عليه الفاتحة كم مرة سبع سبع سبعا فكان رقم السبع النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا إذا دع الله دع الله سبعا ونحو ذلك فرقم السبع أصلا له, له معنى في الشريعة وإن كان لم يأتي نص معين حتى ما يقول الناس أو الشيخ علمنا هذا رقم مبارك. نتفاءل به السبع. إذا أنا أسكن في الدور السابع وأتزوج البنت السابعة في الترتيب. ونعم وأشتغل في مدري إيش السابع لا لا يعني يا جماعة لا تأخذ مني بدعا لا يعني ذلك لكن أقول إن الشريعة جاءت عموما ب يعني خصائص لهذا الرقم. فقال ابن القيم ما دام أن الشريعة النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا دعا سبع. من تصبح تمر سبع تمرات عجوة ذكر سبع إلى أشياء السبع تكررت في أمور الطب يقول ابن القيم رحمه الله فلا بأسها عند القراءة للآخرين أن يقرأ عليهم سبعا أو إذا راق نفسه يرقي نفسه سبعا. تكرار في الذكر سبع مرات. حسنت أيضا الذكر جاء فيه أنها يذكر سبع مرات حكى قام بقي معي كلام كثير حتى يعني الشفاء ابن عبد الله بقي معنا شيء يسير عنها. الوقت انتهى والله يا سلطان لكن نسمعك في الحلقة الثانية التي بعدها إن شاء الله بزاكم الله خير يا شباب وبارك الله فيكم أشكر لكم لطفكم أنتم أيضا أيها الأخوات نشكر لكم إنصاتكم بارك الله فيكم إلى لقاء آخر إن شاء الله في حلقة أخرى مع برنامجنا القوارير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته